نَفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخْطِفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق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 الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي والمقيم الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْمُدُنَّ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر فَتَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاب فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمِسْكِينَ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يكن ينانو التقوى منكم